بوك تو ناودك سيب سبعة, وتسعون. سبعة وتسعون. <تصفيق> أدوات الوصل أربعة أدوات الوصل أربعة <تصفيق> <تصفيق> لقد نام مع ان التلفزيون كان مفتوحا لقد نام مع ان التلفزيون كان مفتوحا. لقد ظل باقيا مع ان الوقت كان متاخرا لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخراً. لينا كوان كان كامنيفكسي سرديفون. إنه لم يأتي، مع أننا كنا متواعدين. إنه لم يأتي، مع أننا كنا متواعدين. لا تلبيدي لو استس شالتيتا. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام يام <تصفيق> مالفرويس لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك ظل باقيا لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك ظل باقيا ليفيكسيس <تصفيق>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 مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة مع أن الشارع زلق، إلا أنه يقود بسرعة مع أن الشارع زلق، إلى أنه يقود بسرعة <تصفيق> مع أنه سكران، إلا أنه يركب دراجة. مع أنه سكران، إلا أنه يركب دراجة. ليس لديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة. ليس لديه رخصة قيادة. ومع ذلك يقود سيارة. لا الشارع زلق، ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. الشارع زلق، ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. إنه سكران، ومع ذلك يركب الدراجة. إنه سكران، ومع ذلك يركب لم تجد وظيفة مع انها إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. شيناء إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. انها لا تذهب إلى الطبيب أن عندها إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. إنها تشتري سيارة، مع أن ليس عندها نقود. She قد درست، ومع ذلك لا تجد وظيفة. إنها قد درست، ومع ذلك لا تجد وظيفة. عندها آلام, عندها آلام، ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. ليس عندها نقود، ومع ذلك تشتري سيارة. ليس عندها نقود، ومع ذلك تشتري سيارة